المغير لللفظ أو الناقل بالمعنى عارفا أن يكون عارفا فلا بد ان يكون هذا الناقل عارفا بمدلات الالفاظ فطنا بمواقعها لا تتمشى عليه التغيرات التي تغير المعاني وشرط الثاني أن يكون هذا الناقل بالمعنى فاهما للحديث جازما متيقنا بمعناه فلا يكفي فيه الشك شك الناقل فقط المعنى ثم نقله على أنه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز وانما لابد ان يكون جازما وبعضهم قال يكفي غلبة الظن والشرط الثالث استواء اللفظ الذي جاء به مع لفظ الحديث في الخفاء والظهور فلا يحدث لفظا ظاهرا ويضع مكانه لفظا خفيا وايضا العكس لا يجوز فلا بد ان يكون اللفظ الذي استبدل به اللفظ النبوي مساويا للفظ في الخفاء والظهور وذلك لان اللفظ إذا كان اخفى من اللفظ الأول سير الحديث من الوضوح الى الخفاء وأيضاً إذا كان اللفظ أظهر من اللفظ النبوي فإن ذلك قد يوقع في تقديم الحديث الذي لفظه ظاهر على الحديث الذي لفظه خفي عند تعارض الأحاديث فيؤدي إلى خلل في الترجيح بين الأحاديث ونحن نعرف أو كما سنعرف إن شاء الله تعالى أن الظهور من المرجحات فيؤدي ذلك التصرف إلى ترجيح الحديث بتصرف الراوي لا من نفس الحديث وذلك لا يجوز لأنه يوهم أرجحية غير الراجح يوهم أرجحية غير الراجح وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للضرار بعض الاصوليين والمراد به القاضي عبد الوهاب من المالكية منع النقل بالحديث منع النقل بالمعنى في الأحاديث القصار دون الطوال لأنه قد يضطر إليه في الطول دون القصر. في الحديث الطويل قد يضطر الإنسان إلى التصرف في بعض الألفاظ أو في بعض التراكيب لكنه في القصار لا يضطر إلى ذلك غالبا قال بعد ذلك وبالمراد في يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنعى الأول في النقل بالمعنى والآن الكلام في وضع المرادف مكان مرادفه في الأحاديث النبوية هل يجوز؟ اختلف فيه العلماء فبعضهم يجوزه وهذا معنى قوله بالمرادف يجوز قطعه وبعضهم لا يجوزه ويمنعه وما الفرق بين المرادف والنقل بالمعنى؟ الفرق أن المرادف لا يتغير فيه وضع الكلام فالكلام على وضعه وعلى تركيبه وإنما يبدل, وإنما يبدل لفظ بمرادفه، والتركيب هو التركيب كما لو روى بعضهم في قصة الأعراب الذي جاء وبال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأريق عليه دلوا من ماء فيأتي آخر ويقول فأريق عليه ذنوباً من ماء والذنوب والدلو بمعنى واحد فالتركيب الأول بعينه التركيب الثاني إلا أن الدلو ادلت بمرادفها وهو الذنوب طبعاً ويستثنى من هذه المسألة مسألة في نقل الحديث بالمرادف ما كان متعبداً بلفظه كتكبيره الإحرام وتسليمه التحليل والتشهد ونحو ذلك وأيضاً بعض العلماء استثن من ذلك جوامع الكلم نحو إنما الأعمال بالنيات ونحو قول النبي لا ضرر ولا ضرار إلى غير ذلك لأن الأحاديث التي هي من جوامع الكلم ألفاظها غيرها لا يؤدي معناها غيرها لا يؤدي معناها بحال من الأحوال والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي ذكرها عن نفسه انه اوتي جوامع الكلم وجوامع الكلم هي الالفاظ ذات التركيب القليل المبنى القليل وذات المعنى الكثير مجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الابدال للمترجم هذا الكلام يتعلق بالترجمه فالترجمه يجوز اتفاقا فيجوز ترجمة الحديث من العربية إلى لغة أخرى كالفارسية والتركية ونحوها بشرط طبعا أن يكون هذا المترجم عارفا للغة العربية واللغة التي ينقل إليها وايضا متحققا من فهم معنى الحديث وهذا يجوز طبعا في الافتاء والتعليم للرواية ففي حالة الافتاء والتعليم يجوز أما في حالة الرواية فلا يجوز قال بعد ذلك كيفية رواية الصحابي أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاعي منه سمعت ذا أو أخبره شافها ني حدثنيه سيرا فقال عن هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على كيفية رواية الصحابي وأيها يقدم عند التعارض فلا شك أن كيفية الرواية والتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف بحسب الحال وذكر الناظم بأن أرفع هذه الكيفيات ما كان صريحا في سماع هذا الصحابي هذا الحديث بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كانت الكيفية أصرح في السماع كانت أقوى وكانت أرفع. ولذلك قال أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتباء المختار المطاعي صلى الله عليه وسلم. منه اي من هذه الكيفيات سمعت منه سمعت منه ذا أو أخبرا. أو أخبرني رسول الله أو أخبرني به وايضا شافهني, شافهني أو حدثنيه إلى غير ذلك من الصيغ الصريحة في السماع فهذه مقدمة على غيرها لما لعدم احتمال الواسطة التي يتوقع منها الخلل فهنا لا يحتمل وجود واسطة وهذه الواسطة هي التي يتوقع منها الخلل ايضا من الصريح أو المرتبة التي تلي ما هو صريح في السماع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اللفظ ظاهر في سماع هذا الصحابي هذا الحديث من رسول الله فهمنا؟ لكن لوجود احتمال ضعيف وهو أن يكون قد سمعه من غير رسول الله لكنه قال, رس قال, قال رسول الله صار هذا اللفظ غير صريح وأيضا قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا اللفظ ظاهر في سماع الصحابي هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يأتي في المرتبة كما ذكر الناظم ثم نهي أو أميرا إن لم يكن خير الوراق الذكر يلي هذه المرتبة ثانية مرتبة ثالثة وهي ما كان احتمال الواسطة فيها أكثر قول الصحابي نهينا أو أمرنا أو نهي عن كذا أو أمر عن كذا فهذه الصياء لها حكم المرفوع لأن الظاهر والأصل أن يكون الآمر أو الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت هذه المرتبة أنزل من المرتبة السابقة لاحتمال الواسطة لاحتمال الواسطة فصارت أنزل من المرتبة السابقة لكن بشرط إن لم يكن خير الورى قد ذكر أي إن لم يذكر الصحابي رسول الله خير الورى صلى الله عليه وسلم أما إذا قال الصحابي نهى رسول الله أو أمر رسول الله فإن هذه المرتبة تدخل في المرتبة الثانية فهي وقول الصحابي قال رسول الله سواء بسواء لا فرق بعد ذلك يقول كذا من السنة يروى والتحق كنا به إذا بعهده التصق يعني أن قول الصحابي من السنة يحتج به وهو في مرتبة ما قبله في المرتبة السابقة لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي من السنة كذا فان هذا اللفظ ظاهر في كون هذه السنه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يقول لا يحتج به لان السنه قد تطلق على سنه الخلفاء الراشدين وغيرهم وايضا السنه تطلق على الذي يقابل الفرض وغير ذلك ومثاله قول علي رضي الله عنه من السنه ان لا يقتل حر بعبد فهذا اللفظ ظاهر في كونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لوجود احتمال أقوى من الاحتمالات السابقة جعله في مرتبة أنزل مما قبلها وظاهر كلام المؤلف مؤلف أن هذه المرتبة تساوي ما قبلها أي مرتبة امر أو نهي إلى غير ذلك للعطف عليه بالواو لكنه في الأصل أن يكون أنزل من المرتبة السابقة، وفائدة معرفة مثل هذه المراتب عند التعارض كما سيأتي في باب التعارض، فإذا تعارض حديثان حديث صريح في السماع او ظاهر في السماء وحديث آخر مرتبة أنزل في الظهور، فإننا نقدم ما كان صريحا أو أظهر، وبعض العلماء يقول أيضا يلحق بقوله من السنة كنا نعزل وغير كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم الرفع لأنه محمول على أن رسول الله اطلع عليه فقررهم عليه كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل وبعض العلماء يقول ليس له حكم الرفع لان الحجة في علم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه وهنا في مثل كنا نفعل كذا لم يثبت انه سمعه اما إذا قال الصحابي أن النبي سمعه أقر عليه فهذا لا خلاف بين العلماء بأن لا بأنه مرفوع كقول ابن عمر كنا نقول أفضل الامه بعد نبيها أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر فهذا مرفوع بلا خلاف وإنما الخلاف في قول الصحابي كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يذكر عهدا أي لم يلتصق كنا نفعل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد اختلف فيه العلماء بعض العلماء يقول له حكم الرفع لظهوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا لاحتمال كونه بعد زمنه مثاله قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في شيء التافه كانوا لا يقطعون في شيء مثل هذه العبارة تحتمل أن ذلك كان في زمن النبي وتحتمل أن ذلك لم يكن في زمن النبي وأن وأنما كان فيما بعد. بعد ذلك يقول كيفية رواية غيره عن شيخه أي غير الصحاب عن شيخه قال للعرض والسماع والابن استوى متى على النوال ذا الإذن احتوى معنى هذا الكلام أن الإمام مالك رحمه الله تعالى تستوي عنده كيفيات رواية الراوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، وهي السماع والعرض والإجازة بشرط أن تشتمل الإجازة على المناولة أي أن يجيزه شيخه ويناوله المسموع كتابه الذي سمعه الشيخ عن شيوخه لذلك قال متى على النوال ذا الإذن احتوى أي متى احتوت الإجازة على المناولة متى احتوت الإجازة على المناولة والعرض معناه القراءه على الشيخ فيكره الشيخ يقول نعم أو يسكت لأن سكوت الشيخ عندما يقرأ عليه التلميذ له حكم الإقراء وله كأنه رضي عنه ووافقه وإلا نسرح بالموافقة فسكوته في مثل هذه الأحوال يعطى حكم الرضا والموافقة لأن سكوت الشيخ عن شيء لم يروه أو عن شيء خطأ في مثل هذه الأحوال قادح في ضبه أو قادح في عدالته والسماع المقصود به السماع من لفظ الشيخ الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع منه مباشرة والإذن يعني به الإجازة أن يجيزه شيخه مروياته أو بعض مروياته والنوال يعني به المناولة بأن يناوله كتابا ويقول له اجزت لك أن تروي هذا عني أجزت لك أن تروي هذا عني ومساواة الإجازة مع المناولة العرض والسماع هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وإلا فجمهور العلماء يخالفون مالكا في هذا المذهب فسماع الراوي عند جمهور العلماء مقدم على العرض والعرض مقدم على الإجازة لأن احتمال الخطأ في السماع أقل منه في العرض واحتمال الخطأ في العرض أقل منه في الإجازة والتسوية بين هذه المراتب مذهب مالك فقط ومذهب جمهور العلماء وعدم التسوية وأما كيف يقول الراوي إذا روى بالسماع أو إذا روى بالعرض أو إذا روى بالإجازة فهذه تعرف في علم الحديث ولذلك أشار إليها الناظم في آخر البيت كما سيأتي ذكره قال بعد ذلك وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظن قد قوي الإجازة تجوز الرواية بها والعمل بها لكن بشرط أن يغلب على ظن المجاز أن هذا الشيء المجاز فيه هو السماع المجيزي بأن يثبت ذلك عنده بطريق تفيد العلم أو غلبة الظن فهذا شرط لا بد منه لإجازة العمل بما روي بالاجازه ولاجازه الروايه بما روي بالاجازه وبعض علماء الحديث خالفوا الجمهور فقالوا لا يجوز العمل ولا الروايه بالاجازه والقول الأول هو القول الذي عليه الاكثر قال لشبهها الوقفة تجيب منع وعدم التفصيل فيه منحته أي تجوز الإجازة للمعدوم فيقول المجيز أجزت لعمر ولمن سيولد لعمر قراءة أو رواية هذا الكتاب عني يقول لما؟ لأن الإجازة تشبه الوقف فكما جاز الوقف على المعدوم جازت الإجازة للمعدوم وهذا معنى قول الناظم بشبهها الوقفاء أي بسبب شبه مشابهة الإجازة للوقف جازة للمعدوم الذي ليس بموجود وبعض العلماء يقولون لا تجوز للمعدوم مطلقه وبعضهم يقول تجوز الاجازه للمعدوم تبعا لا استقلال. فتقول لفلان وبني فلان اما ان تجيز المعدوم استقلالا لا كان تقول اجزت لم لمن سيولد من بني فلان فهذا لا يجوز ولعل القول الذي عليه الأكثر هو عدم الاجازه للمعدوم استقلالا او تبعا الله اعلم قال والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط والا يمتنع والكتب هذا معطوف على ما قبله اي وعمل بالكتاب عطفا على قوله الإجازة أن يجوز العمل بالكتب دون الإذن بالرواية بأن يكتب راو لغيره بأن هذا, بأن هذا سماعه ولم يقل له اجزت لك روايته عني فإن العمل به يجوز دون الرواية إذا كتب لك راو كتابا وقال لك هذا من مروياتي أو هذه رواياتي ولم يقل لك أجزت لك روايتها عني ففي مثل هذه الحالة يجوز لك العمل بها إن عرفت خط المرسل الذي أرسل إليك وتأكدت من أنه خطه وإلا امتنع عليك العمل وأما الرواية فلا تجوز إلا إذا كتب إليك وأجازك ففي مثل هذه الحالة تجوز يجوز العمل والرواية فإذا لم يعرف خط الشيخ أو اشتبه عليه خط الشيخ بخط غيره لم له العمل بهذا المروي باعتبار هذا الطريق طبعا العمل يكون بما صح سنده وبشروطه المعتبره قال والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند الاعلام المجرد أي دون كتابه ودون إجازة بان يعلمك فقط بأن هذا مرويات إعلام مجرد فاختلف فيه العلماء يقول اختلف فيه العلماء هل يجوز العمل به أو لا يجوز ولكن ما صح سنده من هذه المرويات يجوز العمل بها اتفاقاً دون إشكال لأن العبرة بصحة السند العبرة بصحة السنة أما الرواية فلا تجوز يقول لما لاحتمال أن يكون الشيخ قد اطلع على أخطاء في مروياته أو على أشياء لا تعرفها أنت ولم يخبرك بها فأنت إذا رويتها عنه على أنها مروياته قد تقع في الخطأ قال والأخذ عن وجادة من من وفقا وجل الناس يمنع العمل الوجاده بكسر الواو مصدر وجد وهو غير مسموع عن العرب وإنما هو مولد مما ولد فيما بعد واستعمله المؤلفون والمعنى أن الرواية بالإيجاد ممنوعة الاتفاق فأنت الآن تذهب إلى صحيح البخاري وجدته عندك وتقول حدثني الإمام البخاري لا لا, لا, لا يجوز رواية بالإيجاد لا تجوز وأما العمل فيقول أيضا على ما يذهب إليه الأكثر هو عدم الجواز ولكن المحققين من أهل العلم على جواز العمل بها عند حصول الثقة فمتى حصلت الثقة من أن هذا الكتاب هو كتاب فلان أو مرويات فلان جاز العمل بها وإلا تعطلت الشريعة خصوصا في مثل هذه الازمان عند مع قلة الروايات وقلة شيوخ الحديث فلو نشترط الإجازة أو نشترط الرواية والسماع والعرض نحو ذلك فإننا سنعطل العمل بكل الأحاديث أو بجل الأحاديث ولذلك فيجوز العمل بمثل هذه الكتب عند حصول الثقة خصوصاً وقد انتشرت هذه الكتب وعرفت وصارت شائعة مشهورة لا يحتاج فيها لا يشك فيها ولا يدخل الشك مثل هذه الكتب قال ما به يذكر لفظ الخبر فذاك مستور بعلم الأثر أي الذي يذكر به لفظ الخبر كيف يقول الراوي إذا روى بالإجازة أو إذا روى بالسماء أو إذا روى بالعرض كيف يقول الراوي قال ذلك مستور ومكتوب بعلم الأثر فإذا اردت معرفته فرجع إليه في كتب علم الحديث ومصطلحه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا الحمد لله على كل حال قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب الإجماع الإجماع طبعا من الأدلة الشرعية والإجماع معناه في اللغة العزم والتصميم قالوا هو لفظ مشترك بين العزم والتصميم وايضا من معاني الإجماع الاتفاق والاتفاق هو المقصود في كتاب الإجماع إذ هو المعنى المناسب لتعريف الإجماع اصطلاحا عند العلماء قال الناظم في تعريف الإجماع وهو الاتفاق من مجتهدي لمتي من بعد وفاه احمد لمتي واطلقا في العصر والمتفق عليه فالاجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهدي الامه في أي عصر على أي شيء ولذلك قال واطلقا في العصر والمتفق لكنه يشترط أن يكون هذا الإجماع بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم ففي حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لا حجة في الإجماع وإنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فالإلغى لمن عم من تقل يترتب على كون الإجماع هو اتفاق خصوص المجتهدين إلغاء العوام وعدم اعتبارهم في الإجماع إذ لا علم عندهم حتى يعتبر وفاقهم أو حتى يلتفت إلى خلافهم أي الشيء الذي اتفقوا وأجمعوا عليه. قال بعد ذلك وقيل لا أي بعض العلماء قال لا بد في الإجماع من موافقة العوام. قيل له لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلال فالحجة إذن باتفاق جميع الأمة والعوام من الأمة فلا بد من وفاقه وبعض العلماء فصل تفصيلا آخر وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله وقيل في وقيل في الجلي مثل الزنا والحج للخفي أي بعض العلماء قال يعتبر رفاق العوام في الأمور الجلية الواضحة من الدين دون الأمور الخفية مثال الأمور الواضحة تحريم الزنا ووجوب الحج قال في مثل هذه الأمور ينبغي اعتبار وفقة العوام لأن ذلك شيء جلي واضح لا يخفى على أحد وأما الأمور الخفية فلا يشترط فيها وفاق العوام لأن العوام لا يمكنهم أو لا اطلاع لهم عليها مثال ذلك الإجماع على أن الابنة على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب وأيضاً اجماع العلماء على أن الأخ لا يحجب الجد فهذا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها العوام غالباً ولذلك لا يعتبر وفاقهم فيها وبعض العلماء ذهب مذهبا آخر اشار اليه الناظم بقوله وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف اي قيل لا يلغى العوام في الاجماع فيما يعم التكليف به فيما عمم اللطيف سبحانه تكليف الناس به كالطهارة والصلاه والزكاه والحج دون ما لا يعم التكليف بعلمه فإنهم يلغون فيه فالذي لا يعم به التكليف وإنما يلزم بعض الناس دون بعض كالبيع مثلا يلزم البائعين فقط تعلمه، والإج والاجاره يلزم المؤجرين تعلمها ففي مثل هذه الأمور التي لا يعم التكليف بها لا يلغى لا يلغى اعتبار أو لا يجب اعتبار العوام وإنما يلغى اعتبار العوام قال بعد ذلك وذال الاحتجاج أو أن يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى أي هذا الخلاف السابق ذكره هذا الخلاف السابق ذكره ثمرته تظهر في الاحتجاج بالإجماع أي هل يحتج بالإجماع على أنه إجماع ولو لم يوافق فيه عوام المسلمين أو أنه لا يحتج به على أنه إجماع الأمة إلا إذا وافق فيه الجميع المسلمين فالاختلاف في اشتراط وفاق العوام هل هو الاحتجاج بالإجماع وعلى هذا القول إن لم يوافق العوام لم يكن إجماع من سواه حجة وحجة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وسبيل المؤمنين عام لكل المؤمنين وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وعلى هذا القول فالخلاف حقيقي الخلاف حقيقي أو أن هذا الخلاف ليس حقيقيا وإنما هو لصدق إطلاق إجماع الأمة وعليه فتكون فائدة وفاق العوام أن يصدق قولك اجمعت الأمة على كذا والخلاف هنا لفظي لأن الخلاف فقط هل يصدق قولك اجمعت الأمة أم لا يصدق إذا لم يعتبر وفاق العوام وأهل هذا القول يقولون إن إجماع المجتهدين حجة بنفسه ويلزم جميع المسلمين اتباعه ولا يجوز لأحد بعده مخالفته ولا الخروج عنه وهذا القول هو القول الصحيح وهذا القول هو القول المعتبر وهو أن إجماع المجتهدين هو المعتبر وهو حجة على جميع الناس وأما الخلاف هل يصح. أن يقال اجمعت الأمة ولو لم يوافق العوام أو لم أو لا يقال اجمعت الأمة هذا خلاف لفظي. قال بعد ذلك وكل ينتقى اي كل من القولين القول الأول وهو أن الخلاف حقيقي والقول الثاني وهو أن الخلاف لصدق إطلاق إجماع الأمة فقط. ينتقى أن يختار فذهب إليه بعض العلماء فهذا اختاره بعض وهذا اختاره اخرون وكل من ببدعة يكفر من أهل لهواء فلا يعتبر صاحب البدعة إما أن يكون كافرا وإما أن لا يكون كافرا فالبدعة المكفرة تلغي صاحبها من, من, من, من الإجماع ولا يعتبر في الإجماع لأن سيرورته كافرا تجعله غير معتبر في الإجماع، وإن كان مجتهدا، وإن كان من المجتهدين فلا عبره بوفاقه أو خلافه ما دام صاحب بدعه مكفرة، إذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم، فالمراد بالأمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلاله المراد أمة الإجابة فقط، لا أمة الدعو. قال بعد ذلك والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر الكل أي كل المجتهدين واجب فلا يتحقق الاجماع بمخالفه واحد من المجتهدين وهذا القول الذي عليه اكثر العلماء وهذا القول هو القول الصحيح فلو خالف واحد من المجتهدين فلا يعتبر هذا الاتفاق اجماعا يلزم جميع المسلمين اتباعه ولا يجوز لأحد الخروج عليه وإنما يعتبر اتفاقا نسبيا أو اتفاقا بالنسبة لهؤلاء فقط وبعض العلماء يقول لا يضر مخالفة الاثنين دون من كثر عليهما فيقول الاثنان والواحد والاثنان اذا خالفا فلا عبره بمخالفتهما اما اذا زاد عدد المخالفين على الاثنين لان كان عدد المخالفين ثلاثه او اكثر فان ذلك يضر في هذا الاجماع ولا يعتبر هذا الاجماع اجماعا يجب اتباعه وانما هو اتفاق نسبيهم. بعد ذلك يقول الذين قالوا لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين قالوا الواحد والاثنان نادر والعبرة بالسواد الأعظم ولكن اللفظ ظاهر لفظ الحديث يدل على الأول واعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على أمر فإجمعوهم حجة وإذا وجد معهم تابعون قد بلغوا درجة الاجتهاد فأيضا لا بد أن يعتبر وفاق هؤلاء التابعين ولا بد أن يعتبر خلافهم فلا بد في الإجماع إجماع الصحابة من موافقة التابعين إن كانوا موجودين معهم وأيضا إن بلغوا درجة الاجتهاد وقال إن كان موجودا أي إن كان موجودا وقت الإجماع أما من وجد بعد الإجماع من التابعين فالإجماع سابقه والحجة في الإجماع يجوز له مخالفة الإجماع بشرط أن يكون هؤلاء التابعون متصفين بصفات الاعتبار من مبال من بلوغ مرتبة الاجتهاد قال بعد ذلك ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ينتحيه الأكثر ينتحيه أن يختار انقراض العصر هل يشترط حتى يصير هذا الإجماع حجة أي إذا اتفق المجتهدون في زمن من الأزمان فهل يشترط أن ينقرض عصرهم وأن يولي زمانهم حتى يصير إجماعهم حجة أم لا يشترط؟ انقراض عصره بل متى اتفقوا وافترقوا صار إجماعهم حجة ولا يجوز لأحد بعد ذلك ولو من هؤلاء المجتهدين مخالفة ذلك الإجماع القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه أن انقراض العصر لا يشترى وأنه متى اتفقوا فصار اتفاقهم اجماعا يلزم الجميع اتباعه وايضا الأمر الثاني التواتر هل يشترط أن يبلغ عدد المجمعين عدد التواتر أم لا يشترط يقول القول الصحيح أنه لا يشترط اعتبار عدد التواتر بل يجوز وقوع الإجماع من مجتهدين أو ثلاثة أو أربعة إذا لم يكن معهم غيرهم في زمانهم، أما إذا كان معهم غيرهم فلا بد من اعتباره. وبعض العلماء يقول لا بد أن يكون عدد المجمعين بالغا حتى التواتر حتى يعتبر في الإجماع. والقول الأول هو القول الصحيح، إلا إذا بقي مجتهد واحد، فالقول الصحيح أن قوله لا يعتبر حجة على الجميع، ولا يعتبر حجة على من بعده. ممن سيبدو درجة الاجتهاد لأن قول الواحد لا يطلق عليه اتفاق ولا يصدق عليه لفظ إجماع والحجة في الإجماع لا في اجتهاد الشخص بمفرده ولذلك قال أما لو لم يبقى إلا مجتهد واحد فلا يكون قوله إجماعا ولا يدخل في حد الإجماع قال وهو حجه ولكن يحضل في ما به كالعلم دور يحصل الاجماع حجه شرعيه معتبره ولم يخالف في ذلك من يعتد به من قوله من العلماء من اهل السنه خالف في ذلك الشيعه وخالف في ذلك النظام من المعتزلة وقولهم واه ولا عبرة بكلامهم لأنهم أصلا ليس من أهل السنة ولا اعتبار لهم في وفاق أو خلاف يقول ولكن يحظل أن يمنع الإجماع على شيء يلزم منه الدور فما يلزم منه الدور يحضل فيه إجماع وبيان هذا الكلام أن الإجماع يمنع الاحتجاج به فيما, به فيما به كالعلم والقدرة والإرادة من صفات الله تعالى يقول لأن الاحتجاج به على ذلك يلزم منه الدور ويبين ذلك بأن الإجماع تتوقف حجيته على معرفة صحة الدليل الدال عليها من كتاب أو سنة ومعرفة صحة الدليل المذكور تتوقف على معرفة علم الله وقدرته إذ لا يمكن إرساله النبي إلا مع العلم مثلا فلو احتججنا على علمه مثلا بالإجماع لكانت معرفة علمه متوقفة على الإجماع الذي استدل عليها به مع أن الإجماع متوقف على معرفة علم الله كما ذكرنا فيتوقف كل من الأمرين على الآخر وهو دور كما يقول المناطق والدور ممنوع وهذا هو مذهب المتكلمين القائلين بأن العلم والإرادة والحياة والقدرة لا يمكن إثباتها بدليل النقل زاعبين أن ثبوتها يلزم منه الدور كما يقولون والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أنه لا يلزم منه الدور وأن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الجزم به على النظر العقلي بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر العقائد والأحكام لجهلة الأعراب الذين لا يعرفون النظر فيصدقونه في ذلك تصديقا جازما لا تخالطهم فيه شكوك ولا أوهام بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلم اي يحضلوا ويمنع ايضا الإجماع المنتمي إلى الكوفة أي الذي ينسب إلى أهل الكوفة والإجماع الذي ينسب للخلفاء الراشدين فعلم بأنه محظون ممل فلا يعتبر إجماعا يلزم جميع الأمة اتباعه إجماع أهل الكوفة ليس حجة على الأمة وإجماع الخلفاء الراشدين ليس حجة على الأمة على القول الصحيح وإنما العبرة دائما بإجماع جميع المسلمين بإجماع جميع المجتهدين فهمنا يا شباب. بعد ذلك يقول وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني وقيل مطلقا هنا الناظم رحمه الله تعالى يتكلم على إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم ليس بحجة فيقول حجية أهل ال... إجماع أهل المدينة حجة فيما بني على التوقيف أي فيما هو من باب النقل ولا من باب الاجتهاد فهذا يأخذ حكم الحديث المتواتر ولا يدخل في حد الإجماع في الحقيقة لأن العبرة فيه بالنقل لا بالاتفاق وأيضا العبرة فيه بالنقل وأيضا بأن لا يعارضه ما هو أقوى منه وأما تواطؤ أهل المدينة تواطئ واتفاق علماء أهل المدينة على العمل به فلا يلزم منه أن يكون إجماعاً للأمة على العمل به لأن أهل المدينة بعض الامه وبعض المالكيه يبالغ في ذلك ويقول إن إجماع أهل المدينة فيما هو مبني على النقل أو على حجه حجة ويقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديث قالوا والخطأ خبث فوجب نفيه عنهم. وفي الحقيقة هذا الكلام كلام ضعيف ليس بصحيح لما لأن الحديث لا يدل على أن أهل المدينة لا يخطئون مفهوم يا شباب والخطأ ليس خبثا يجب نفيه عن أهل المدينة الخطأ ليس خبثا وانما هو اجتهاد وعدم اصابه فهمنا يا